يَسْتَمِشِرُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِ مَا شُغِلُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ What بل هو شر لهم سيطلقون ما بكي مني يوم اليام هم الأنبياء بغير حق ونقوله طوارا الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بأله للعبيد الذين قالوا ياهتيا الطوّاب لتركه النار قل قد جاءك رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم جاءوا جاء بالميلات والزمر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توب الى الذين فيهم وعليكم وانه فسكتوا ولا تسمع من هم الذين اوتوا الكتاب يمن قبلكم والذين اشركوا اتنا كتابا وهل تظنون تتكبرون ذلك من وَقُلْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ هَادُوا أَن لَّا تَعْبُدُوا وَلَا يَتَّخِذُوا مَعَ السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات نجا <تصفيق> بمن لكن الذين اتقوا ربهم لهم